وصوف الارض جرى اللي مصممين خلاص في 3 رفايل الرساله الاولى مصممين متمردين طب بره فانفذوا بره ملكي بره فين يا رب ده احنا مفيش بره يا رب بره فين ده احنا ملناش غير رزقنا هنا وخلاص وه... يبقى اتعطل بقى الرساله الثالثه انتوا في قبضتي انتوا في قبضه الملك هتربوا فين اقتر السماء والارضه تروحوا فين يا غلاحبه هتروحوا فين انتوا في قبضه الملك هو اللي الى اجل الرساله الثالثه الرساله الثالثه ان البشر هيفضلوا يتحدوا ربنا فعلا ويفضلوا يطلعوا في الفضاء النهارده القمر بكره المريخ بعد هيخرج بره المجموعه الشمسيه خالص بعده بعده لغايه وايه يقول لك حرب الكواكب بتحاربوا مين يقول لك تشالنجر بتاع المتحدي ويتحدوا مين لغايه ما يجوا يطلعوا مره هيلاقوا عليكم أشواظ من نار ونحاس فلا تنتصران يعني هييجي أسلحه من الله سبحانه وتعالى لا قبل للبشر بها لا طاقه للبشر بها لا يستطيع البشر على الاطلاق ان هم يقوموها ولا يواجهوها لا يرسلوا عليكم أشواظ من نار ونحاس فلا تنتصران أشواظ من النار زي اشعه الليزر كده او زي اشعه الناريه اللي ما فيش فيها دخان حاجه رهيبه ونحاس نحاس نحاس ذائب مذاب اسلحه فتاكة يعني الايه تحصل البشره يطلعوا مرة وهيواجهوا بالاسلحه الفتاكه ده هي الايه دي من الاعجاز الغيب اللي هيحصل كما اي الاء ربكما تكذبان بعد كده ربنا يا جماعه انا عايز اقول لكم ان الشوط اللي فات ده كله ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن رحمة الرحمن وبيتكلم عن جلال الرحمن وبعد كده بيقول لك حاسب ان المعامله تتغير حاسب ان المعامله تتقلب حالف ان كل حاجه تتغير وكل حاجة تتقلب احضاروا يا جماعه احضاروا وانتم بتعاملوا ربنا سبحانه وتعالى احضاروا من تغير المعامله مع الله لسه النص الثاني من الصوره النص الثاني انقلاب فجائي فاذا شقت السماء فاذا دي للمفاجاه يعني حاجه حصلت فجاه ما كانتش متوقعه ولا كان في احتساب ليها فاذا شقت السماء اذا دي للمفاجاه يعني ايه يعني السماء السماء اللي كانت بتنزل الرحمات بقت بقت وردك الدهان السماء اللي كانت بتنزل بشواذ من نار ونحاس يعني ربنا بيقولوا وقت تفتكروا ان الرحمات ده هتفضل كده طول ما انتم متجاهلين نعم ربنا وطول ما انكم مختارين بنعم ربنا وطول ما نعم ربنا وتحاربوا بيها وتعصوا بيها لا كل الرحمات دي هتتغير وكل الرحمات ديت هتتقطع المفروض ان احنا كنا هنكمل مع بعض سوره الرحمن ونتكلم معها ولكن انا لا ادري هل الوقت طال يعني يعني يعني تقريبا اللي بيعد الا دقائق بسيطه فانا شايف يا اخواني ان احنا يعني نختم على هذا ونقف على هذا لغاية قلنا تلت الجزء الاولاني الرحمن علم القرآن خلق الانسان الرحمات الرهيبه ديت في من الرحمات الرهيبه متنزل على الانسان فيضانا رحمانا كل آية فيها رحمات لا تحصى كل عضو من جسمك فيه رحمات لا تحصى كل حاجه من البيان اللي ربنا ادالك فيه رحمات لا تحصى وتكون كله ساجد وركع لربنا سبحانه وتعالى اول حاجه افتكر انا عملت لك ايه وبعد كده من اول خلق الإنسان من طين كالفخار افتكروا جلال ربنا قد ايه افتكروا خلق ايه من ايه افتكروا هيمنته على المجرات وعلى الذرات قد ايه رب المشرقين مرج البحرين افتكروا ربنا سبحانه وتعالى خرج ايه من ايه اللؤلؤ والمرجان من المايه والملح افتكروا ربنا مشى ايه على ايه مشى المنشئات السفن العملاقه على المايه افتكروا ربنا سبحانه وتعالى قهر الخلائق كلها قد ايه كله من عليها فان وافقه وجرب حتى الملوك فنيت افتكروا ربنا سبحانه وتعالى استغنى عن الخلق قد ايه وافتقر اليه الخلق قد يسأله من في السماوات والارض كل يوم هو في شاء عايزين نتعرض لشؤون الله لا عطاات الله لفتوحات الله لكرم الله لنعم الله للعطايات الخاصة من الله سبحانه وتعالى وبعد كده دخلنا في الجزء اللي بعد كده اللي هو التحد بقى سنفرغ لكم ايها الثقلان هتتاخدوا على غير لو فضل الموضوع كده لو فضل كده الدنيا اتقلبت اهو السما اللي كانت بتنزل مطر ورحمات بقت بتنزل شواظ من نار ونحاف وننهي عند الجزء الدنيوي والمشاهد الدنيويه في سوره الرحمن مشاهد الإكرار والإكرام والجلال مشاهد في الجلال والإكرام ونبدأ المره الجايه باذن الله من اول فاذا شقت السماء المشاهد الاخرويه هنشوف بقى يا جماعه إن شاء الله المره الجايه الرحمن لو قطع رحمته بيحصل ايه والرحمن لو وصل رحمته بيحصل ايه هنشوف مش انا قلت لكم الرحمن اشتق للراحم اسما من اسمه الرحيم بتحيط بالجنين من كل ناحية رحمة شامله محاطك من كل ناحيه زي الغلاف الجوي والشمس والقمر والهواء من كل ناحية وفي رحم نافذه زي الحبل السري بتنفذ لك في أي مشكلة لو انت مع يوسف في في, في, في السجن لو انت مع يوسف في الجب لو انت مع يونس في بطن الحوت لو انت مع ابراهيم في النار لو انت مع رسول الله صلى الله عليه في الغار هتنفذ ليك هذه الرحمة النافذه أنا عايز اقول لك بقى المره الجايه لو الحافه الرحمة النافذه اتقطعت لو الحبل السري اتقطع لجنين بيحصل ايه كل حاجه بتديه هنشوف المره الجايه يا جماعه اشمعنا الايات دي جت في سوره الرحمن اشمعنا في سوره الرحمن ربنا قال ولمن خاف مقام رب جناتات المره الواحده في القرآن اللي فيها الجنتين اشمعنا في سوره الرحمن اشمعنا في سوره الرحمن المره الواحده اللي ربنا قال يؤخذ بالنواصي والاقباد اشمعنا مع صوره الرحمن اشمعنى في صوره الرحمن 32 ايه عن الجنه اشمعنى في صوره الرحمن ربنا جاب مقامات الجنه المتنوعه اشمعنى في صوره الرحمن ربنا وصف عذاب النار بهذه الاوصاف بالذات اللي متميزه عن اوصاف النار في كل الصور الاخرى عشان نعرف احجاز كلام ربنا صوره الرحمن بتتكلم عن اكثر موضوعين يقلبوا حياتك عن الله وعن مقامات الجنه اكثر موضوعين يقلبوا حياه اي انسان ويغيروا حياه اي انسان صورة الرحمن عايزين باذن الله سبحانه وتعالى المره الجايه نكمل هذه الصوره ولكن باذن الله سبحانه وتعالى لا ننسى يا جماعه احنا قلنا اسم الله ذو الجلال والاكرام الرسول عليه الصلاه والسلام في الحديث بيقول الظ بهذا الجلال والاكرام الظ يعني الزموها يعني طول ما انت ماشي ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال الاكرام اهدي قلبي يا الجلال والاكرام اصلح حال يا الجلال والاكرام ارزقنا الجنه يا الجلال والاكرام اشف امراضي يا ذا الجلال والاكرام واظن الليله يا احنا تناولنا جزء يعني ذو الجلال وجزء يعني ذو الاكرام فانت وانت بتقول هتبقى عايش معاه عايزين يا جماعه نعيش معاها لغايه ما نكمل سوره الرحمن المره الجايه عايزين باذن الله سبحانه وتعالى الليله نقوم نلبي الليل سوره الرحمن ونحفظ سوره الرحمن عروس القرآن العلماء سبب عروس القران ليه اول ايه فيها اسم من اسماء الله الرحمن واخر ايه فيها اسم من اسماء الله بجلال والاكرام بدات باسم من الاسماء الحسنى وختمت باسم من الاسماء الحسنى سوره كلها حصن وكلها جمال على جمال العروس بتبقى اكتر واحده متزينه في المكان واكتر واحده جميله في المكان يعني العلماء قالوا دي اجمل صوره في القران كله دي عروس القران يا جماعه عشان كده احنا يعني باذن الله سبحانه وتعالى لا علم من لطف ربنا سبحانه وتعالى ان الوقت يعدي ونسيب النص الثاني ايات الجنه وايات قطع الرحمات في الاخر ايات وصل الرحمات وقطع الرحمات في الاخر جنه الرحمن لما يشاء انه يسعدك عامل ايه ولو الرحمن ومن قطعك قطعته لو الرحمن اراد انه يقطع رحماته عن عبد هيحمل فيه ايه لو اراد انه يقطع رحماته عن عبد ومن قطعك بتهته لدره بيقول له الرحمن كده ومن قطع اقرباته لما الرحمن يريد انه يبت عبد من جذوره هيعمل فيه ايه هي دي باذن الله سبحانه وتعالى المره الجايه الصوره يا اخواني باذن الله سبحانه وتعالى نقوم اللي بيها نشوف الصوره الجميله ديت وقعها على ايه نقوم اللي بيها نحفظها نقراها طول الاسبوع ونستعد للنص الثاني باذن الله سبحانه وتعالى من دلوقتي لحد ربنا سبحانه وتعالى يعني اراد وقفت على مرتين عشان يبقى لنا حظ عظيم عظيم من رحمات الرحمن وحظ عظيم للاتصال باسم الله الرحمن لاعلى نبقى من عباد الرحمن باذن الله سبحانه وتعالى يا جماعه ورد القرآن ما يتنسيش يا شباب يا امه محمد بالله عليكم يا سكان الكره الارضيه من المسلمين ورد القران يا جماعه ورد القرآن السلسله ديت والله يا جماعه سلسله الجزء 29 اللي ادتها قبل كده وسلسله الجزء ال ال 27 اللي بديها دلوقتي كل ده هدفه ان ورد القرآن يتظبط في حياتنا وان علاقتنا بالقران تتظبط رمضان لسه عليه 3 شهور يا جماعه عايزين نبدا ننتبه ورد القرآن اللي في نفسك دلوقتي عهد ربنا دلوقتي بحاجه من ثلاثه يا هتقرا من اول الليلة من اول النهارده كل يوم جزء يا كل يوم حزب يا كل يوم ربعين قرر حالا اهو قرر عهد عليك قدام ربنا فان منزلتك عند آخر ايه كنت تقراها كنت على طول بتقرا وتعيد وتكرر وتروح وتيجي كنت على طول بتقرا ليك ورد القران يا جماعه ورد القران يا شباب ورد القران ازاي حبل الرحمة تعلم القرآن أعظم رحمة وأكبر رحمه واكتر رحمه توصلك بالرحمن وهتخليك من, من عباد الرحمن ازاي ورد القرآن يتقطع في حياتنا ويبوظ في حياتنا يا جماعة. يبقى عهد ربنا الوقت عهد ربنا الوقت يا اما يوميا جزء ما اناش قادر في ناس تقدر ان شاء الله طيب يا اما يومين حزب في النص كده ماشي يا اما يومين ربعين عشان بس نسبه يا جماعه يبقى في صله بيننا وبين حبل الرحمات الموصول من يد الملك سبحانه وتعالى اللي هو القران الكريم حبل الرحمات كما ربنا سبحانه وتعالى سماه في سوره ال عمران اللهم تب علينا لنتوب اللهم تب علينا توبه ان ترضى بها عنا اللهم تب علينا توبه ترضيك تب علينا توبه تطهر بها قلوبنا وتزكي بها نفوسنا وتثبت بها على الحق اقدامنا وتنقي بها صحائفنا يا رب يا رب لا تجعل في قلوبنا الا ولا تجعل همنا الا رضاك ولا تجعل رغبتنا الا اليك ولا تجعل توكلنا الا عليك اللهم يا ربنا زدنا علما فقهنا في القرآن وفقهنا بالقران واجعلنا من اهل القران اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا اللهم استعملنا في طاعتك ليلا ونهارا اللهم بلغنا رمضان يا رب واعدنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك واؤمر كل ساعه من اوقاتنا فيه بطاعتك يا رب يا رب بلغنا رمضان واعدنا فيه على طاعتك ليلا ونهارا يا رب